الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هؤلاء ولا إله.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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فأولئك مع المؤمنين وسوف يأت الله المؤمنين أجرا عظيما